وَدَنَاهُ رَبُّنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا فِيْهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَّذِينَ فِي قُبُورِهِمْ يَعْمَهُدُ وَدَخَلُوا أَخَذْنَاهُمْ وكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا علي جِندٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ وَلَم تَشقُ وَهُو وَ النَّذذ أَكُم في الأاضِ وَلَجِ تُح الشَّعْرُ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليب والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترا Hvala da se كل <تصفيق> فَلاَ تَتَّخِذُوا قَوْمًا قُلْ مَنْ